وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط فراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملدت منهم رعباً وكذلك بعثناهم ليتساءلو بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم Kalu Rabbu kum, agamu bimal bithum, fabathu ahdakum biwarikum, hadhih ila al-Madinah, faliyur ayuha azka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 قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه الرابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب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 ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وزدادوا تسعة قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه منه وليه ولا يشرك في حكمه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 وَاسِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطَا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 وَإِنَّ يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَا إِنَّكَ الْمُهْلِ يَشْوِ الْوَجُوهَ بِأَسَ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَةً إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّهُ لَا نُبْطِعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ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 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك ما ل نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا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 وَعَبْرِ بَلَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَايِ فَأَخْتَلَقَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَهَا شِيْمًا تَذْرُهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا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 ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم تتخذ المضلين عضدا ويوم يقولون ادعوا شركائكم الذين نزعتم فدعوهم فلن يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم نوبقا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 فَلَمَّا جَاهَزَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غُدَاءً أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا وَجَنَا إلَى الصَّخَرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِهُ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ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 قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت مني من عذرا فانطلق حتى إذا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 قل لو كان البحر مددا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا